لغة العبية فخر أبي وهوها يجري في دمي لغة القرآن وخيري نبي سكنها الروح كما أمي لغة القرآن وخيري نبي سكنها الروح كما امنيه لغه لم تجادل رغم الازمان لها عبق نور تالي رايات الخفقات وتويتها وتتساقط وتم يمى البرقا وهم الازمان لها عبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيب الطاهرين رضي الله عنه من تبيان بإحسان ومن دين أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعضوني ورذي عنه علامة الجزم قال رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف الجزم عنده علامتين السكون والحذف وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها إن شاء الله موضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الأخير ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حاصا من حروف العلة الثلاثة التي هي الأليف والثاني الليلواو والثالث قليا حرف العلال ومثلث ولذلك للفعل المضارع الصحيح الصحيح الأخير يلعب هذا فعل مضارع صحيح يلعب في المضارع وفهو ألامة رفيدة ينجح هذا فعل صحيح يسافر يعيد يسأل فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا ولم يسأل بكرا الأستاذة فكل من هذه الأفعال بجزور لسبق حرف الجزم الذي هو لم علي وعلامة جزمه السكون وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الأخير هذا الفعل المضارع الصحيح الثانية مواضع الحذف قال وأما الحذف فيكون علامة لجزمه أولا في فعل المضارع لأن المضارع المعتل الآخير المعتلي الأخير ثانيا في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النوم وأقول للحذف مضعان حذف عنده مضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جسم كريمة الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الأخير ومعنى كونه معتل الأخير أن آخره حرف من حروف العلة ثلاثة التي هي الأليف والواو والجا فمثل الفعل المضارع الذي آخره أليف يسعى يسعى فعل المظارع مرفوع وعلى ما ترى فيه ظلمة مقدرة على الأليف ملعا من الضرورة التعذيب وبثالي فعل المظارع الذي آخره هو يدعو يدعو في المظارع مرفوع وعلى ما ترى فيه ماذا؟ ظلمة في آخره آخر. أيه؟ ملعا من ظهورها؟ لا لا ثقل إذ كذلك يبلو يسمو يقصو ينبو هذا كان في الأخير هو هذا كان من حرف العلاء. ما تطهرش عليه الله كمية تطهرش عليه الله الرفع ومثال الفعل المضال الذي آخره جاء يوطيف يوطي الموضاع مرفوع وعلمة أرضية ظلمة مقدرة حلو. على آخره منع منظهورها؟ تعذرش بأرتيقة كذلك يستغشي يحيي يلوي يهدي فإذا قلت لم يسعى عاليون إلى المجد بل حرفنا فيه يسعى فهل المضارع مجزوم وعلمة جزميه حذف حذريه هو الأليف وهو الأليف فإن يسعى مجزوم لسقي حرف الجزم عليه وعلمة جزميه حذف الأليف والفتحة قبلها دليل عليها فتحة قبلها دليل يسعى وهو فعل مضارع مثل الاخر واذا قلت لم يدع محمد الا الى الحق لم يدع لن حرف نفي وجزم وقلب يدع فعل مضارع مش زون بلم تتجزم حتى تقول ايه مثل الاخر الضم قبلها في الالتالت لم يدع محمد الا الى الحق فان يدع فعل مضارع مجزوم لسقوط حرف العله عليه وعلامه جزمه حذف الواو ونه ما قبل هذا لين عليها واذا قلت لم يعط محمد الا وعلمة جزمه حذف الياه لأنه كما تلاخل وكسر قبلها كسر قبلها الدنيا علي. يعطي فإن هذا يوطي في الموضوع المزلوم لسوق الجزم عليه وعلم جزميه حذف الياه وكسر قبلها دنيا عليها وقس على ذلك أخوته الموضع الثاني الأفعال الخمساء أفعال الخمساء التي ترفع بثبوت النوم وقد سبق بيانها ومثالها يضربان تضربان يضربون تضربون وتضربين هذا ما نفعل خلص. تقول هذه نهاية بثبوت النوم لكن إذا تخل عليها كل شيء تقول لم يضرب اي غالبا يا لم يضرب لم حرف هنا فين وجزم يضرب في مجزوم على المجزوم بدون لم يضرب كذلك لم يضرب في المضارع المجزوم على المجزوم والواو لم تضربي كذلك لم تضربي لم المضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف وليا في حق واحد من هذه الافعال فعل المضارع المجزوم بسبه حرف الجزم الذي هو لن علامته وجزمه حذف النون والأليف أول و أول يفعل مبني على السكون في المحلي رفع شعور الله شكراً شكراً لما ترجعنا في هذه في <تصفيق> العنوية تعطس قروا على متى هي هنا على متى وعنين كتبها على واحد على متى عارب وموظف وموظفش يقولون الموظف على سنة نعم نعم شكراً يعني هذا تمرين نيابه الله نيابه عن الصرف نيابه الفتي عن الصرف سي نصبح لك عليها هذا تمرين اذن بين الاسباب التي توجب منع الصرف في كل كلمة من الكلمات الاتيه زينب يعني هذه واش من الصرف لانها مع التاني عادي مع التاني ايوه صح على عيد مع رجنه العدل مع, مع العدل <تصفيق> <ما العلي. يوشف. تصفيق> عم. عم. مع العدل على العدل حاضر يوسف على عيد مع رجنه العدل ايش بالسكريتار ايه ابراهيم كيف كيف شي على ميه العدل مع العدل اكرمه وصيه ياعبدنا في العدل ايه على وزن اعاله تكبروا يعني بس اه كما اخوان احلى بكم عدميه معوزني نفع عدميه مع تقي تقي اا مع زياده الالي ايي وصبية متين جمهور صيغة متين جمهور عندها واحدة ولا صيغة متين جمهور صلق صلق. صح السين بلتشيغانة عالمية بعد زيادة الابن وصبية كيف كان المخصوم منها اسم علم هي عالمية واذا كانت من الحسن. ا هو اسوي هو اسوي التيميز دي اه انا نتوصل فهمت مم. اسم حسين حاشورهه العشرة التاء الممدودة شي ايوا استنى هي الدنيا دنيا مقصوره التاء المقصوره الدنيا حدا دي دنيا مقصوره مقصوره الدنيا مقصوره والعشره الممدوده ثانيا ضع كل كلمة من كلمات الآتية في جملتين بحيث تكون إحداهما مجرورة بالفتحة كيابة عن الكسرة وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة مثلا دعجاء مررت الشيخ أنها مررت بدعجاء المكسوره تضال تضال بالكسره الظاهره درجه على دع جهه المدينه ايوه الاثيل راي راي هذه غير كسره ظاهر ايه مع اماتي صحيح اجمل قلت ليت اجمل السيد اجمل اجمل لي تير كسر ظااهر والخارجيه الشغيت مشاني جلست في اجمل معنى معنى لقيت من تحت السطح ماشي ما لم بتي والله اكتسيت اكتسيت بثياب اجمل ما هي علي يقظان قلتنا امسك علي يقظان <تصفيق> امسكته على يقظان يقظان يقظان هذه اسم علام سبق انا درت انا في يقظان تمسك علي يقظان نقول يقظان اذا كان على يقظان الشجاع تكلمت مع يقظان جالس لكن درت علي مع يقظان اخي بعد الفكر مثلا يقضى يقضى غير مشي نسا وصف مثلا استعملها وصف باش تكون وظافه مطرده او معالي اقراني مع يقضى ايوه اي يقضى كي زي صح معالي المكان الخالي من الجمل الاتيه اسما ممنوعا من الصرف واربطه بالشكل ثم بين السبب في منعه في المكان الخالي من الجمال التي يأس منموعة من صرف وضطه بالشكل ثم أبين السبب في منعه سافر مع عمراء أخيتك صح منع من الصرف العالمية مع, مع, مع, مع العدل مع العدل مع العدل أه ثانيا خير من درتليلة خير من فاطمة الوقت الجمله العالميه مع التانيث اذا هما علم يمثل كانت عند زينب زائرات من معذ يكربن كانت عند زينب زائرات من معذ يكربن ايوه فتهنايا قياس مع العلمية. العالميه مع التركيب الاولى التقني اريد صح يظهر بعد المطاني قبلها قبل يظهر يظهر بعد المطاني درت انا يظهر بعد درت الوحوشي قبل يظهر بعد المطاني لا قوس قزح قوس قزح هذا عالمي قوس قزح انا نقول علميهن علميهن مع التاكيد تركيب تاكيد <التركيب. تركيب> مررت بمسكين جائع فتصدقت عليه ايضا الجائعين في <فتصدقتو> مسكين فيش مررت بمسكين اشرن بايو <مارتو> نعم اشرن <بمسكينين> في الوصفيه وال الالف ثوار مسجد عمر اقدم من هذه المصره مساجد عمر اقدم ما بمصر بين المساجد بين المساجد هذه فتاته اسلينا اسلينا اسلينا حسني ابن مفتوعه ايوا الفا الاحسان الى الموسيقى جهنا شي الشيخ كي خدمتي وادي يؤدي هذا فعل كي نديروا الاحسان الموسيقى يؤدي الى النجاح هو فعل هنا الشيخ واش اسم اقرر إيه أقرب أقرب اقربوا الى الى النجل اي امتريدت فاطمة تعطف على التغراء فاطمة اي اي اي ما هي المواضع التي تكون فتحة فيها على ما تنحل حظ الاسم اسم الذي ينصر على موضع واحد اسم الذي ينصر ممنع ان يكون الاسم لا يصرف يكون الاسم لا يصرف لا يقبل التنوين الصرف والتذكير لا يقبل التنوين ما هو الاسم الذي لا يصرف هو الذي أشبه, أشبه. اشبه الفعل في وجود اشبه الفعل في وجود عيدتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى او, أو يوجد فيه او اوجدت فيه عله واحده او مقام العله بما عله او ما هي العلل التي ترجع الى المعنى العلل الناتجه عن المعنى ما هي العلل التي ترجع الى اللفظ كم عله تنين الى اللفظ هي توجد يزيل الelif ولون يزيل وزن الفعل والعج كم عله تنمين الاعلال اللفظيه توجد مع الاعليه مع الحذفيه سته شيء تانيف والتركيب يزيل الelif ولون وزن الفعل والعج والعج ما هما العلتان لا ثاني تقوم الواحده منهما لا قام الالتين صيغه ممكن الجموع والالف التاء المكسوره او الممدوده مثل للا... لاسم لا ينصرف لوجود العالميه والعدل اسم مثل قاسم وبلال وعمر سبحانه <تصفيق> والوصفيه والعدل قلت والعدل ورباعه والعالمية وزيادة الألف منها الشعبان ويطان وطرحان وطرحان لا هذي ركا قرط هذه كانت أسماء مثلا عثمان ومروان وزيدان زي إيه وصل العالمية نعمان مش ألم العالمية العالمية ماته اسم علم ماته اسم علم <تصفيق> والوصفية وزي... وزيادة يديني ما تقدر يصيفان الشبان حساب نعم زينب <تصفيق> حمزاته والوصفيه ووزن الفعل اكرمه اجمله افضل اشقر <تصف> والعالميه والعجم ابراهيم ادرس ويعقوب <تصفيق> بارك اسم اسرائيل الشيخ منجي كذلك كيد اسرائيل رجمن اسرائيل فضل على تدمير رجمن اسرائيل يا بني اسرائيل واش نقولوا او هيا الطريقه واخا سبحان الله تعالى يكلم وسلام على المرسلين والحمد لله معلمي مجلس الشداده باب علامات الجذب إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم على متان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لآخريك لم يكن فتى وجزم بحذف مكتسع تلالا آخيره والخمسة الأفعالا